موقع رياض القرآن. يق... ولو ترى إذ وقفوا على النار، ولو ترى إذ يقفوا على النار، فقالوا يا ليتنا نرد. يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدالهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا ولو ردوا لع ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فدوقوا العذاب قال فدوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بنقاء الله قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون